نق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القاهر خلق السماوات والأرض بالحق يكوير الليل على النهار ويكوير النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كلٍ يجري لأجل مسمى أله والعزيز الغفور خلقكم من نفس و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 لا إله إلا هو فأنا تصرفون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 ومس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أعدادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قالت آلاء الليل ساجدوا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 det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 de äger henne och الله لهم البشرى فبشّر العباد فبشّر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن هؤلاءك الذين هداهم الله وأولئك هم أول الألباب أَفَمَنْحَقَ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَتَتُقِذُ مَنْ فِي النَّارِ لَكِنَّ الَّذِينَ تَقَوَّفُوا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 Femän sharah Allahu cadrhuh till Islam, fannu är på en nörd från Rabbih. Fawil till Qasiet kullubhuhm från däckr Allah.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 ليس في جهنم مثوى للكافرين، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاؤون عند ربهم، ذلك جزاء المحسنين. ليكفّر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم ويجزيهم أجره بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكافٍ عبده ويخوفونك بالذين من دونه وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن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 فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه ويحل عليه عذاب مقيم.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 قل أف غير الله تأمرون أيها الجاهلون وَلَقَدْ أَوْحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أشركت, أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا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 وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون وأوفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسقى الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسول منكم يتلون عليكم آيات ربكم يتلون عليكم آيات ربكم ويوزرونكم لقى.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 فنعم أجور العاملين وتر الملائكة تحافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقد يبينه بالحق وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله رب العالمين